طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح يا إخوان أرجو أن يكون الصوت واضح يا إخوان. طيب الحمد لله طيب إذا نبدأ يا إخوان نبدأ في القراءة التحية لكم جميعا طبعا في ابتداء يعني ابتداء بالشيخ لؤي وإلى أخ أو الأخت مجد الأمة لا أدري الصراحة الأخ مجد الأمة يبدو عيسى أرجو أن يكون الجميع بخير إن شاء الله طيب <تصفيق> نبدأ يا اخوان في القراءة إذن إن شاء الله نبدأ طيب بالأمس نعم تفضل يا ابا اسماعيل ان <تصفيق> شاء طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بالامس يعني انتهينا من قراءه المقدمة, المقدمة الاصوليه في كتابنا شرح المرشد وابتدانا في قراءة اول بيتين يعني نظمهما الناظم الشيخ ابن عاشر رحمه الله سبحانه وتعالى في يعني اعطائي يعني هي كما قلنا يعني مقدمه صغيره جدا وبسيطه جدا ل اصول الفقه لطالب العلم حتى يعي ما يتناوله يعني أو مثلا نتناوله من أحكام بقولنا هذا واجب وهذا باطل وهذا سبب وهذا حرام وهكذا فكذلك في قراءة أول بيتين في هذا الشأن وتوقفنا بالأمس في الصفحة تقريبا واحد وسبعين أسفل الصفحة آخر الصفحة تقريبا نعم توقفنا بالأمس عند قوله ويسمى هذا القسم وتعلق الخطاء وتعلق الخطاب بفعل مكلف ثم توقفنا هنا نعم طيب وعليه الصلاة والسلام إذا نبدأ يا إخوان نبدأ القراءة من حيث انتهينا المرة الماضية نعم يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله سبحانه وتعالى في رحمه الحكم في الحكم في الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف اعطنا بطلب او إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي فهذين البيتين كما قلنا قد أشار فيه ابتداء إلى الأحكام التكلفية ثم هو سيفصل, يعني سيفصل ما هي الأحكام التكليفية وما هي الأحكام الوضعية فأشار إلى مهياتها بشكل مختصر ثم بدأ الشيخ ميارة في شرحها وانتهينا إلى قوله بعد أن ناقش الأحكام التكليفية الخمسة فانتهينا إلى قوله ويسمى هذا القسم خطاب التكليفي نعم يا إخوان معي هل وجدتم المكان الذي انتهينا إليه أو الجملة التي انتهينا إليها بالأمس نعم طيب إذا نواصل من حيث انتهينا طيب نواصل من حيث انتهينا طيب انتهينا إن هذه الأقسام الخمس هي اقسام الحكم التكليفي انه ان جاء الخطاب بطلب الفعل والفعل يا اخوان يتضمن القول يعني ليس هو الفعل فقط فعل اليد والرجل يعني والبطن وهكذا ولكنه يهضمن ايضا يهضمن القول ويهضمن ايضا الفعل الاعتقادي يهضمن الفعل الاعتقادي وهذا غير الحكم الاعتقادي الحكم التكليفي يتضمن طلب الفعل والفعل في قولنا طلب الفعل كذا كذا طلبا غير جازما طلبا جازما يتضمن القول يتضمن فعل الاعتقادي الذي هو طلب الايمان فهو قلنا بالأمس أنه إن طلب الفعل طلبا جازما كان إيجابا وإن طلبه طلبا غير جازم كان نبا وإن طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كان نهيا أو تحريما أو حظرا وإن طلبه طلبا غير جازم كان كراهة وإن أذن فيه بالتخير فهو الإباحة ثم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ويسمى هذا القسم خطاب التكليفي ثم قال بعد ذلك سنقرأ الآن قال وتعلق الخطاب يعني هذه حالة هذه حالة أن يتعلق الخطاب بفعل المكلف من حيث أنه يطلب منه الكفوة والفعل أو, أو الإذن. فقال بعد ذلك هذه حالة أخرى. قال وتعلق الخطاب الآن سيدخل إلى حكم وضعية. قال وتعلق الخطاب بفعل المكلف. لكن إنه يتعلق بفعل المكلف ولكنه لا يتعلق بطلب هذا الفعل. قال ماذا؟ قال لكن بواصدة وضعي أمارة. أمارة يعني علامة. وضعي أمارة. من سبب أي علامة يعني عليه يعني من سبب أو شرط أو مانع وسيأتي تفصيل ما هي هذه الثلاث يعني قال من سبب أو شرط أو مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة هو المسمى في الإصطلاحي بخطاب الوضع هو المسمى في الاصطلاح بخطاب الوضع يعني أنه إن جاء الخطاب الشرعي من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم متعلقا بفعل المكلف لكن ليس من حيث أنه يعني افعل أو لا تفعل ليس أمر مباشرا ولكن جاء بوضع أمارة وضع أمارة يعني نصب أمارة نصب, نصب علامة للناس يعلمون عند وجودها أن هذا الشيء حدوث هذه الشيء أو وجود هذه الأمارة أو هذه العلامة علامة على مثلا حرمة هذا الشيء أو علامة على وقوع الوجوب أو علامة على وقوع الكراهة أو علامة على وقوع الند هكذا فصارت هذه العلامات موضوعة للدلالة على الأحكام التكلفية فسميت أحكاما وضعية وهي السبب والشرط والمانع هذه الثلاث متفق عليها بعضهم زاد الباطل البطلان يعني والصحة وهذا الإمام المعيل الجويني في الورقات تقريبا وبعضهم الآخر يعني بعض المالكية زادوا أشياء أخرى كالتقبيرات الشرعية وغيرها وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى نعم يقول نقرأ مرة أخرى قال وتعلق الخطاب بفعل المكلف لكن بواسطة وضع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة التكليفية قال هو المسمى في الاصطلاح بخطاب الوضع يعني أنه قد وضعت علامة, علامة على أحد هذه الأقسام التكلفية الخمسة قال وسيأتي بيان السبب والشرط والمانع. يعني فيما سيأتي إن شاء الله من شرح قال فقوله الحكم, الشرع الحكم في الشرعي الآن هو يعني تقريبا يعني أشار بشكل مجمل لما قاله ابن عاشر ثم الآن سيبدأ عفوا في الشرح التفصيلي لهذه, لهذه البيتين في قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطنا فسيشرح هذا قال ماذا قال فقوله الحكم في الشرع الحكم في الشرع هكذا الحكم في الشرع خطاب ربنا قال فيه بمعنى الباء يعني في هذه في قولنا الحكم في الشرع بمعنى الباء يعني ماذا يعني صار الحكم بالشرع الحكم بالشرع يعني في هذه بمعنى الباء قال الحكم في الشرع قال فيه بمعنى الباء فقوله أيه الشاعر يعني ماذا؟ قول الشاعر ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلة ويركب يوم الروع الروع ما هو يا إخوان الروع هو يعني هو الخوف الروع هو الخوف وهو غير الروع يعني هناك الروع وهناك الروع الروع هو النفس أو أو الخاطر أو البال أو منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس قد ألقى في روعي في روعي أنه لن تموت نفس منفوس إلا وقد استوفت رزقها وأجلها فالروع غير الروع فها هنا ويركب يوم الروع منا فوارس جمع فارس قال بصيرون في طعن الأباهر والكلا والأباهر ما هي الأباهر ما هي يا إخوان المهتمون بالشاعر واللغة العربية أبو إسماعيل وغيرهم من الإخوان ما هي الأباهر يا أبو إسماعيل ما هي الأباهر التي هم بصيرون في طانها لا يا أب... لا لا يا حسام لا ليس الشريان الرقبة لا يا حسام يعني يعني قالها من الشريان أبهر لا هي الأباهر آ... يعني قالوا أن الأباهر هي بواطن الذراعين باطن الذراعين باطن باطن الذراعين يعني تسمى الأباهر تسمى الأباهر فقال ويركب يوم الروعي منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلة فيعني هذا هو معنى البيت عموما <تصفيق> نعم يعني من هذا أيضا يعني من جعل الألفاء بمعنى, يعني الألفاء بمعنى الباء كثير كثير ما تأتي يعني تأتي الألفاء كثيرا بمعنى الباء يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى يعني قال عز وجل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعان أزواجا يذرأكم فيه يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقالوا أن يذرأكم فيه أي يذرأكم به يدرأكم يعني يكثركم يعني ها هنا الباء هي باء الاستعانة يعني يكثركم به بواسطة هذه يعني الأزواج يعني أنتم وأزواجهم تتكاثرون بعضكم بعض يعني فهذا أيضا من جار الفاء بمعنى الباء وهو كثير في اللغة العربية نعم طيب واحد صار طيب ماذا يقول أيضا نعم قال فقوله الحكم في الشرع فيه بمعنى الباء كقوله ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طان الأباهر والكلة والكلة جمعوا كلية يعني العضو المعروف يعني وهو يشير إلى جانب الإنسان نعم قال أي بطان أي بطان يعني ليس المراد في طان ولكن مراد بطان يعني نعم يعني الفاء بمعنى الباء ها هنا أيضا قال يعني معنى الكلام الآن إجمالا قال ماذا قال فقوله الحكم في الشرع في بمعنى الباء كقوله كذا كذا كذا أي بطعن يعني قال أي الحكم بإثبات أمر لأمر يعني معنى قوله الحكم في الشرع الحكم في الشرع الفاء بمعنى الباء ألفئ عقو بمعنى الباء, بمعنى الباء حكم ما معنى قولنا الحكم في الشرعي أو الحكم بالشرعي معناه الحكم أن الحكم بإثبات أمر لامر او أن في أمر عن أمر بالشرع لا بالعقلي الحكم قلنا انه هو أنه هو إثبات أمر لأمر أو نفي الأمر هذا هو الحكم مجردا ثم ينقسم إلى عقلي وعادي وشريعي فالحكم الشرعي يعني أن الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة قال هو خطاب ربنا كذا كذا كذا يعني هذا هو معنى البيت يعني البيت في قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا أي الحكم بأمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة شرعي ربنا هو خطاب ربنا المقتضي كذا كذا هذا هو يعني هذا هو معنى كلام الناظم في شرحه هو الآن فقط يريد أن يحل هذه المسألة نعم قال هو خطاب ربنا إلى آخره قال وفطنا وفطنا في آخر البيت يعني في قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي في على المكلف وفطنا قال افتنا ماذا نعم قال وفطنا بضم الطائي وفتحها يعني يجوز فيها وفطنا ويجوز فيها افطنى تقريبا هكذا يعني بفتح التاء وبضم الطاء نعم انا صراحة يعني سمعتها فقط بضم الطائي ويقرونها هكذا دائما قال افطنى بضم الطائي وفتحها كذا ضبطه الناظم رحمه الله بخطه يعني ان هناك نسخة من خط الناظم ابن عاشر نفسه لديه احداها يعني بالضم والاخرى والاخرى ايضا بالفتح طيب قال فعله أمر من فعل أمر من فطنة فعل أمر من فطنة تكميل للبيت يعني هذا قوله فطنا هذا تكميل للبيت وهو فعل أمر من فطنة ويقال فطنة ويقال فطنة يقال فطنة, فطنة ويقال فطنة بكسر بكسر الطاء وأيضا بفتحها نعم طيب قال وبطلب يعني في قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف في اخطنة. البيت الآخر قال ماذا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع فهو الآن سيشرح هذا الآخر قال وقوله يعني وبطلب وبطلب قال يتعلق بخطاب يعني الخطاب المتعلق أو المقتضي طلب كذا كذا بطلب هذه جار ومجرور وجار ومجرور يقتضي الجار والمجرور يطلبه ما يتعلق به فماذا يتعلق, يتعلق هنا قولنا بطلب أو كذا يتعلق بخطاب بخطاب في قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعلا المكلف ففتنا بطلب يعني الحكم في الشرع هو الخطاب هو الخطاب بطلب هكذا يعني فقال بطلب يتعلق بخطاب قال في شرح المقدمات أي السنوسيه قال وفيه وصف المصدر قبل إكماله يعني في قولنا في تحك في, في في في المقدمات السنوسيه في قولنا في تعريف الحكم عموما الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بفعل بطلب فعل أو كذا, أو كذا. فقال يعني في المقدمات أن قولنا الحكم بطالخطاب أو خطاب شرعي المتعلق بطلب كذا كذا يعني قال فيه وصف المصدر قبل إكماله ويسهله أن المجرور يعمل فيه العام القوي والضعيف طيب هذه مسألة يعني هي نحويية هل هناك يعني من لديه فكرة عنها يعني لأن يعني ربما شرحها سيطلب بعض الشيء طيب يعني قال فيه وصف المصدر قبل إكماله ماذا يقصد بهذا يقصد في في قول الناظم الحكم خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف بعد ذلك قال ماذا؟ قال بطلب أو إذن أو بوضع لسبب كذا كذا يعني هذا لماذا؟ لأن قوله بطلب وما تلاها جار مجرور والجار والمجرور يا إخوان لابد أن يتعلق يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل في العمل يعني كاسم الفاعل أو كالمصدر أو, أو غيرهما يعني ها هنا هذا الجار والمجرور بطلب متعلق بقوله أولاً خطاب ربنا أي بخطاب الذي هو ماذا هو مصدر خطب يخطب خطابا خطب يخطب خطاب, خطاب خطاب هذا مصدر يشبه عمله يا إخوان عمل الفعل فيصح لذلك أن يتعلق به الجار والمجرور طيب هذا هذه مفهومة لحد الآن ما في مشكلة قال طيب يشكل على هذا ماذا ها هنا في إشكال يشكل على هذا يا إخوان أن المصدر خطاب هذا موصوف يعني قال خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فتنا خطاب ربنا هذا المقتضي هذا وصف وصف لخطاب هذا وصف لخطاب فصار مصدرا موصوفا صار مصدرا موصوفا يعني خطاب موصوف بقوله خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف هذا وصف المصدر هنا موصوف بقوله ماذا المقتضي فعل المكلف وهو يعني قد وصف بهذا الوصف قبل ماذا قبل كمال عمله يا إخوان كما قال هو يعني هو يقول هو يقول ماذا وفيه يعني فيه اشكال يشكل على هذا الكلام يعني فيه ايراد يرد عليه ان فيه وصف المصدر قبل اكماله قبل اكماله يعني قبل اكمال عمله قبل اكمال عمله هذا ما يقصده ب قبل اكماله طيب قبل إكماله طيب خير ان شاء الله طيب طيب نعيد مرة أخرى يعني كنا نقول ماذا قلنا أن خطاب هذا مصدر هذا مصدر ووصف قبل أن يعمل يعني قبل إتمام عمله يعني هو مصدر قلنا وأنه يعني موصوف بقولنا المقتضي فعل المكلف خطاب هذا مصدر موصوف بقولنا المقتضي فعل المكلف وصف بهذا الوصف قبل أن يأن يكمل عمله أو أن يتم عمله عمله الذي هو ماذا؟ أنه يعمل في قوله بطلب أو إذن أو كذا يعني أهل اللغة المشكلة أن أهل اللغة قالوا أن وصف المصدر قبل تمام عمله يعني أنه إن وصف يعني المصدر يعني قبل أن أن يلحق به معموله قالوا فإنه عند ذلك لا فإنه لا يعمل. فإنه ماذا فإنه لا يعمل قالوا أنه لا يعمل أي ماذا أي إنه لا يعمل عمل الفعلي الفعل. فإذا صار لا يعمل عمل الفعلي وصار لا يشبه الفعل يعني صار أبعد من الفعلي فإنه لك الأولى أنه لا يصح أن يتعلق به جار المجرور لأن الجار المجرور يتعلق بالفعل وشبه الفعل الجار المجرور يتعلق بالفعل أو شبه الفعل فهو عندما يوصف فإن الوصف يبعده الوصف يبعده, يبعده عن عماذا عن الفعلية ويقربه قالوا إلى الإسمية أكثر لماذا يا أخوان لماذا الوصف يبعده عن الفعلية ويقربه إلى الإسمية قالوا السبب في ذلك قالوا السبب في ذلك أن الأفعال اللغوية قالوا أن الأفعال اللغوية يعني ليست الأفعال وجودية ليس مباشرتك للشيء يعني مثلا أنت عندما تقرأ كتابا أو تقرأ قرآنا هذا فعل ولكنه فعل وجودي فيصح أن توصف قراءتك بأنها حسنًا، فيعني هذا فعل وجودي، هذا ليس كلام عنه، كلام عن الأفعال اللغوية. قال أهل اللغة أن الأفعال اللغوية لا توصف، الأفعال اللغوية لا توصف، ولكن الذي يوصف هو الأسماء فقط. فعندما وصفنا المصدر، عندما وصفنا المصدر، فإنه يعني والحال هذه يكون ماذا يكون أقرب إلى الأسماء منه إلى الأفعال، لأن الأسماء لأن الأفعال اللغوية لا توصف. فوصفنا إياه يقربه إلى الإسمية أو إلى الأسماء أثر من تقريبه إلى الفعل فيبعد عن الفعل فيبعد في عمله فلا يعمل عمل الأفعال فلا يصح أو أو, أو أن لا يتعلق به متعلق من جار ومجرور هذا هو المعنى يعني هذا يمنعه من أن يعمل عمله في معموله طيب هذا بالإضافة إلى شيء آخر هذا بالإضافة إلى شيء آخر وهو أن يعني الوصفة هذا الوصف الذي قد وضعناه في المنتصف بين المصدر وبين معمول المصدر هذا الوصف يفصل بين الموصول وصلته يفصل بين الموصول وصلته والمصدر يعني موصول المصدر هو في نهايته يا اخوة موصول ومعموله هو يعني صلته يعني هذا يعرف من علم النحو يعني لا نطيل فيه ولكن هذا معروف في علم اللغة والنحو فدخول الوصف ايضا يعني دخول الوصف بين هذين اثنين وأيضا يعني الفصل بين الموصول وصلته كلاهما يعني أو كليهما عاملين يمنعان المصدر من أن يعمل عمله فعند ذلك يعني لا يصح او الأولى أنه لا يتعلق الجار والمجرور به لأنه وهذه الحال يعني يكون أشبه بالاسم للفعل وهما يعني يتعلقان بالفعل الجار والمجرور لا يتعلقان بالأسماء فهذا هذا هو معنى كلامه في قوله يعني معنى كلام الشارح في قوله وفيه وصف المصدر قبل اكتماله يعني هذه وضحت إخوان وضحت هذه أنا حاولت يعني أن أن أن يعني كأسهل ما يكون يعني هي طبعا المسألة فيها كلام طويل يعني أضيحت من الكتب اللغة تجدون فيها كلام أكثر من هذا بكثير ولكن حاولت فقط أن وضحته يكون كلام الناظمي أو كلام الشارحي غير مبهم لنا طيب. طيب بعد ذلك يقول ماذا يقول ويسهله أن المجرور يعمل فيه العامل القوي والضعيف وكون الخطاب هنا بمعنى المخاطب به طيب يعني ماذا ما معنى هذا الكلام؟ هو بعد أن أورد هذا الإيراد وهذا الإشكال يستدرك الشيخ ميار يستدرك فيقول ماذا يقول يسهله أن المجرور يعمل فيه العامل القوي والضعيف ويعني كون الخطاب هنا بمعنى المخاطب به طيب ما معنى هذا يعني أنه معنى كلام كلامه هذا ما معناه؟, معناه أنه بالرغم من وجود هذه العوائق وبالرغم من وجود هذه المشاكل يعني أنه يوجد وصف للمصدر قبل تمام عمله وأن هناك وصفا معترضا بين المصدر ومعموله أو بين الصلة وصلته وكل هذا يضعف عمله بالرغم من ذلك إلا أنه يقول يعني معنى كلام معنى كلامه معناه أنه إلا أنه رغم هذا صح تعلق الجار والمجرور بهذا المصدر الضعيف الموصوف وذلك لماذا قال لأن المجرورة يعمل فيه العامل القوي وكذلك الضعيف فلا يضر ضعف, ضعف العامل ها هنا فحتى وإن ضعف المصدر فإنه بالرغم من ذلك يصح أن يتعلق به الجار والمجرور لأن الجار والمجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقوي. قال فلا يعني معنى هذا أنه لا يضر ضعف المصدر بالوصفيه أو بتجب أو بقربه من الأسماء إلى للأفعال. لأنه يعني وبالرغم من ضعف عمله إلا أن المجرور كذلك يتأثر به هذا الشيء والأشياء الأخرى قال ماذا هو قال في جملة ماذا قال قال وكون الخطاب هنا بمعنى المخاطب به وهذا الشيء الآخر يعني وكذلك يعني يقوي عمل المصدر رغم أنه مصدر موصوف ضعيف أن قوله خطاب الحكم في الشرع خطاب ربنا يعني خطاب هذه هاهنا هي بمعنى المخاطب به فخطاب ربنا خطاب ربنا في هذه الجملة يعني بمعنى ما خاطب الله به المكلفين من أوامر ونواهي يعني هذا يعني أنه اطلاق ما ما هذا يا اخوان عندما نقول ان المصدر هو بمعنى خطاب ربنا بمعنى بمعنى المخاطب به لا بمعنى ذات الخطاب ما معنى هذا يا اخوان معناه انه من اطلاق المصدر على ماذا يا إخوان؟ على اسم المفعول من اطلاق المصدر على اسم المفعول هذا يسمى من جملة اطلاق المصدر على اسم المفعول وأن حقيقته اسم المفعول وأن حقيقته اسم المفعول فيشبه الفعل من هذه الجهة ولا يضره وصف المصدر لأن حقيقته اسم مفعول في الحقيقة هو اسم مفعول جاء على هيئة مصدر هو في الحقيقة عندما نقول أنه بمعنى المخاطب به معناه أنه في الحقيقة هو اسم مفعول ولكنه جاء على هيئة مصدر وعلى هذا الأمر يعني وصفه لا يضر لأنه وصف شكلي يعني لا يضره وصل المصدر أو يبعده عن مشابهة الفعل لأنه في الحقيقة ليس مصدرا ولكنه اسم مفعول جاء على هيئة المصدر فهذا من إطلاق المصدري على اسم المفعول هذا باب معروف في, في النحو يا إخوان باب معروف في اللغة وفي النحو نعم هذه من الأشياء التي تضعف عمل المصدر وكذلك استراضا للفائدة نقول أنه من جملة الأشياء التي أيضا تضعف المصدر تصغير المصدر تصغير المصدر يعني ان غراء المصدر قال اهل اللغة أنه كذلك لا يعمل لوجهين أحدهما أن التصغيرة كالوصف لا يعمل إلا في الأسماء والثاني يعني لا تصغر الأفعال, الأفعال لا تصغر فيصير أقرب إلى الأسماء صغرة والثاني أنه يعني نعم الثاني والله نسيته يعني هذا, هذا ما أذكره نعم الثاني نسيته عفوني إخوان ولكن هناك سببين, هناك سببين يعني راجعوها في كتب اللغة تجدونها إن شاء الله طيب نعم آه. نعم آه. نعم صحيح هذا خلق الله صحيح يا هذا من إطلاق المصدري آه. آه. هذا من إطلاق المصدري في آه. على اسم مفعول نعم صحيح أحمد نعم هذا خلق الله صحيح كلامك صحيح هذا من إطلاق المصدر على اسم المفعول هذا مثال يا إخوان من الأخ أحمد على إطلاق المصدري على على اسم المفعول آه. هذا خلق الله نعم كتاب بمعنى المكتوب كتاب هذا مصدر ولكن المراد به المكتوب فهذا ايضا من اطلاق المصدر على اسم المفعول نعم يا اخوان طيب فهذه ان شاء الله صارت الجملة واضحة الان يعني هذه الجملة الان اعتقد انها صارت واضحة يعني انا حاولت ازالة الابهام عنها قدر الامكان واضحة يا اخوان طيب واضحة نمضي قلما نعم طيب اذا نواصل اذا نعم، قالوا في نسخة بخط ناظم أيضا <تصفيق> طيب يا وليد، خير إن شاء الله أنا يا وليد حاولت أشرح قدر الإمكان بشكل يعني سهل جدا يعني هي المسألة فيها كلام أكثر من هذا في كتب اللغة يعني يعني انتجاه كتب اللغة ستجد فيها كلام أطول من هذا وأكثر من هذا أنا حاولت تبسيطها قدر الإمكان يعني خير إن شاء الله طيب خير إن شاء الله طيب طيب قال يواصل الشيخ ميار يقول وفي نسخة بخط ناظمي أيضا يعني في نسخة من هذه المنظومة يا إخوان في نسخة من هذه المنظومة جاء بخط الناس بخط الناظمي يعني عوض أن يقول يعني هناك نسختين يعني نسخة فيها الحكم في شرع خطاب ربنا المقتضي على المكلف خطنا هذه واحدة وهناك أخرى جاء فيها حكم إلهنا خطابه المفيد فعل المكلف وفي التعريف زيد بطلب أو كذا وكذا يعني فهناك يعني نسختين من هذه لا عليك يا وليد يعني الموضوع ان إن شاء الله موضوع لا عليك إن شاء الله نعم يعني يقصد الشيخ ميارة أن هناك نسخة نسختين لهذه المنظومة في احداها في إحداها هي التي نقرأها الآن جاء فيها الحكم في شرع خطاب ربنا المقتضي في على المكلف خطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي هذه واحدة قال في نسخة أخرى أيضا بخط النظمي أنه غير, غير البيت الأول عوض الحكم في الشرع خطاب ربنا قال حكم إلهنا خطابه المفيد فعل المكلف وفي التعريف زيد بطلب أو وضع أو بإذن هكذا يعني فإلى آخره يعني هناك نسختين فقط يشير إلى هذا نعم فقوله وفي التعريف يعني في قول في النسخه الاخرى حكم الهنا خطابه المفيد فعل المكلف وفي التعريف زيد فقوله يعني قول ابن عاشر وفي التعريف هذا البيت يعني يتعلق ب زيد يعني زيده في التعريف في التعريف جار ومجرور يا اخوان ايضا في التعريف في التعريف جار ومجرور يحتاج إلى أن يتعلق بفعل أو بشبه فعل فهو يتعلقها هنا بزيد وهو فعل ماض مبني للمفعول زاد يزيد زاد يزيد وفي عندما نبنيه للمفعول أو نبنيه للمجهول كما يقال الآن يصير زيد زيد الرجل مالا أو زيد الرجل كذا كذا يعني زيد الرجل هكذا مثلا فقال يتعلق بزيد قال وهو فعل مبني أو مبني للمفعولي ونائبه المجرور بعده ونائبه المجرور ما يحتاج نائب فاعل طبعا الفعل مبني ما يحتاج نائب فاعل قال ونائبه المجرور ماذا بعده يعني بقوله بطلب بعده الذي هو بطلب أو بطلب أو ماذا هو في البيت بطلب أو ابن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي فقوله بطلب الجار المجرور هذا هو النائب يعني على هذه النسخة هو الآن يشرح على هذه النسخة الأخرى يعني إن وقعت فيها شخص يعني نعم قال وَأَلْ في التعريف في قولناه في التعريف زيد الالف واللام يعني في التعريف بدل عن الضمير وهذا قد أشرنا إليه يا إخوان سابقا يعني عندما تأتي الألف واللام بدل عن الضمير تذكرون أشرنا إليه سابقا قبل ربما أربعة أو خمسة أو ست دروس شيء كهذا يعني أنه يأتي الألف واللام بدل عن الضمير نعم قال والالف واللام في التعريف بدل عن الضمير أي المعنى هو وزيد في تعريف الحكم الشرعي أو وزيد في تعريف هي ف حذف هذه هي هذه الضمير وبدلت ألف واللام يعني وزيد في التعريف بدلا أن نقول وزيد في تعريفه أي في تعريف الحكم الشرعي طيب يعني هذا واضح إن شاء الله لأنه قد شرحناها سابقا ما هو الاستغراق يا حسام؟ تقصد ماذا لا ليست دائما ليست ألف ولا دائما لاستغراق يا حسام ليست للاستغراقي دائما ها هنا ليست ليست للاستغراقي يعني هي سبحان الله هي أشبه هنا أن تكون لماذا يعني ليس المراد استغراق جنس التعاريف يا حسام عندما تقول الاستغراق أنها يعني تستغرق كل جنس التعاريف نعم هي للعهد هنا نعم صحيح هي نعم هي للعهد هنا نعم هي للعهد الألف واللام هنا للعهد كما قالك الإخوة نعم صحيح نعم هي عوض عن الضمير هي عوض عن الضمير ولكن ما معناها طيب قلنا يعني أن يقول الألف واللام في آه التعريف آه عوض عن الضمير نعم قال قال أي وزيد في تعريف الحكم الشرعي أن هذا الخطاب بطلب إلى آخره نعم هذه واضحة إن شاء الله ما فيها شيء نعم يقول قال في شرح المقدمات ينقلوا عن شرح المقدمات الآن ماذا يعني هذا النقل الآن؟ قال قوله هذا في شرح المقدمات قوله في حد الحكم الشرعي بين قوسين يعني خطاب الله تعالى قال كالجنس كالجنس في الحد يعني يشبه الجنس في الحد يعني الحد تعرفون فيه جنس وفصل جنس وفصل فيعني خطاب الله تعالى هذه كالجنس المتعلق بفعل مكلفين هذه بطلب أو كذا أو كذا هذه الفصل يا إخوان يعني يعني هذا الآن هو يفصل الأمور قال قوله خطاب الله تعالى قال في حد الحكم الشرعي قال الجنسي في الحد يقول ماذا يقول مستفزا وحقيقة الخطاب هذا كله منقول عن المقدمات قال وحقيقة الخطاب ماذا هو ما هو حقيقه الخطاب قال الكلام الذي يقصد به من هو أهل للفهم هذا هو الخطاب يعني عندما نقول خطاب ربنا ما نقصد به نقصد به الكلام الذي يقصد به من هو أهل للفهم يعني من هو أهل للفهم لا يشترط أن يفهم حتى يكون خطابا يعني مجرد أنه أهل للفهم نخاطبه فهما أو لم يفهم هذه مسألة أخرى ولكنه أهل للفهم فمجرد أي كلام يوجه إليه يسمى خطابا هذا في حقيقته نعم قال واختلف هل من شرط التسمية به أي تسمية الكلام خطابا؟ هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا؟ هذه مسألة خلافية يعني موجودة وتجدونها باستطراد في يعني في علم الكلام يعني يقول ماذا قال اختل هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا؟ يعني هل الكلام حتى يسمى خطابا؟ هل يشترط أن يكون المخاطب بهذا الخطاب موجودا أو لا يشترط ذلك يعني حتى إن خاطب حتى إن حتى إن كان الكلام موجها إلى معدوم وهذا المعدوم يصح منه الفهم تقديرا في المستقبل عندما يعني هو سيوجد يسمى أيضا خطابا يعني بعضهم قال نعم يشترط وجود المخاطب وبعضهم قال لا لا يشترط وجود المخاطب فا يعني هذه في اختلاف نعم قال واختلف هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا قال وعلى ذلك جرى الخلاف في كلام الله تعالى هذا في علم الكلام في كلام الله تعالى هل يسمى في الأزل والأزل هو يا إخوان قبل وجود أي من المخلوقات يعني قبل وجود أول مخلوق منذ يعني عند عند خلق أول مخلوق فإن الأزل ينتهي ويبتدي يبتدي عنه ماذا ما لا يزال فترة ما لا, ما لا يزال أما الأزل فهو ممتد إلى ما لا نهاية في جهة الماضي حتى خلق أول, أول مخلوق نعم قال واختلف هل من شرط به وجود المخاطب أم لا وعلى ذلك جرى الخلاف في كلام الله تعالى هل يسمى في الأزل خطابا لأننا قلنا أن الخطاب هو كلام الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين فكلام الله تعالى هذه يعني هي صفته القديمة هي صفته القديمة ويعني كلامه الازلي قائم قائم بذاته سبحانه وتعالى قبل وجود المخلوقات قبل وجود المخلوقات فهل يسمى الكلام هل يعتبر احتبارا يعني هذا الكلام القائم بذات الله سبحانه وتعالى هل يعتبر خطابا هل يسمى خطابا يطلق عليه اسم الخطاب يصح اطلاق اسم الخطاب عليه أو لا يصح ذلك لعدم وجود المخاطب لعدم وجود المخاطب بناء على الخلاف في تسمية الكلام خطابا من عدمه يعني هذا كما قلنا يعني فيه خلاف بين علماء الكلام في شأن تسمية الكلام في الأزل خطابا والخلاف الخلاف يعني مبني كما قلنا على تفسير الخطاب ما هو يعني إن قلنا إنه الكلام الذي علم أنه يفهم. إن قلنا أن الخطاب هو الكلام الذي علم أنه يعني يفهم حتى ولو في المستقبل فيسمى عند ذلك كلامه في الأزل خطابا لعدم اشتراط وجود من يفهم. طيب إن قلنا أن الخطاب هو الكلام الذي أفهمه يعني لابد من أن يفهم موجودا لم يكون خطابا اشترطنا وجود من يفهم هذه هذا الخلاف يا إخوان هذا الخلاف ينبني عليه أن الكلام حكم في الأزل أو ليس حكما في الأزل بل يصير حكما فيما لا يزال يعني هل يكون كلام الله في الأزل حكما وتكون الأحكام هذه أزلية هكذا لن الحكم قلنا هو خطاب الله الحكم هو خطاب الله فلابد في الحكم الحكم هو خطاب الله أي الكلام الذي وجهه الله سبحانه وتعالى لمن يفهم من مخلوقاته جنا أو إنسا أو ملائكة طيب من يعقل يعني من مفهو من فلابد أن يكون خطابا والخطاب هو بين مخاطب ومخاطب بين مخاطب ومخاطب فإن اشترتنا وجود المخاطب وجودا فعليا فإذا كلام الله في الأزل لا يسمى حكما لأنه لا يسمى خطابا ابتداء وإن لم نشترذ ذلك بل قدرنا أنه يعني يكفي تقدير أنه سيوجد من يفهم هذا الكلام فإن هو والحال هذه يسمى في الأزل حكما يسمى في الأزل يسمى في الازل حكما فإن قدرنا أنه لا بد أن نجل المخاطب لا يسمى في الازل حكما ولكنه يصير حكما فيما لا يزال هذه المسألة يعني فيها تفاصيل أخرى فلتراجع في علم الكلام فلتراجع في علم الكلام الشريف الخلاف يا اخوان لا بد أن أشيره أن الخلاف هو في اعتبار الكلام القديم في اعتبار الكلام القديم نفسه خطابا في الازل أم إعتباره أي الكلام القديم خطابا في ما لا يزال يعني ليس المراد ليس المراد به الاختلاف في اعتبار القديم أو اللفظي يعني ليس الخلاف في في القديم واللفظي يعني ليس الخلاف بين قديم ولفظي يا إخوان. الخلاف آث على مورد واحد على مكان أو محل واحد هو هو الكلام القديم يعني هل الكلام القديم في الأزل يسمى خطابا وحكما أو أنه بعد خلق المخلوقات يسمى خطابا او بعد خلق المخاطب يطلق عليه أنه خطاب وحكم يعني كل الخلاف في ذات القديم باختلاف احتباره فهذا اختلاف احتبار يعني اختلاف احتبار ليس اختلاف حقيقيا هل نعتبره حكما أو الكلام هو هو نفسه لم يتغير ولكن هل يصح لنا نحن أن نعتبر ذلك حكما في الأزل أو لا نعتبره حكما يعني هو اختلاف احتبار في الأزل أو في ما لا يزال لماذا؟ يعني قالوا أن اللفظية أصلا هو ليس بحكم الكلام اللفظي ليس بحكم أصلا بل هو دال على الحكم الموجود في القديم فلا فلا فليس فيه أصلا يعني نقاش اللفظي هذه لا بد أن إشار إليها حتى تكون الصورة واضحة يعني ليس الخلاف بين القديم واللفظي بل الخلاف نفسه في القديم نفسه يعني هل يعتبر أو لا يعتبر وهذه المسألة كلها اعتبار يعني فقط لا أكثر اعتبار وإطلاق وصف طيب واضحة يا أخوان هذه نعم طيب في صوت يا أخوان نكون القطاعات نعم في صوت طيب خير إن شاء الله طيب. نعم يقول وحقيقة الخطاب الكلام أي هو الكلام الذي يقصد به من هو أهل للفهم واختلف هل من شرط التسمية به وجود المخاطب أم لا يعني هذه الآن صارة واضحة إن شاء الله قال وعلى ذلك جرى الخلاف في كلام الله تعالى هل يسمى في الأزل خطابا قبل وجود قبل وجود المخاطبين أم لا وهذا قد شرحناه قال والمراد بالخطاب هنا المخاطب به المراد بالخطاب هنا المخاطب به المخاطب به يعني, يعني ليس المراد به ذات الخطاب يا إخوان ليس المراد بقولنا الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفاعل المكلفين كذا, كذا كذا ليس المراد به ذات الخطاب ما هو الخطاب الخطاب هو قلنا توجيه الكلام إلى الغير للإفهام الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير للإفهام ليس المراد ذات توجيه الكلام ليس المراد ذات توجيه الكلام ليس المراد يعني ذات الخطاب وإنما المراد من قولنا الحكم هو خطاب الله تعالى المراد من قولنا الخطاب قلنا أنه اسم المفعول أي مراد به ما يظهر من أوامر ونواهي أي يعني ذات المحتوى ذات محتوى الكلام ليس ليس ليس يعني التكلم نفسه ولكن ذات محتوى الكلام ومتضمن ذلك ذلك الكلام من أوامر ونواهي. يعني استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول وكذلك العكس يعني استعمال اسم المفعول بمعنى المصدر هذا كثير جدا يعني الاثنين ياتيان يعني, يعني ياتي استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول ويأتي استعمال المفعول بمعنى المصدر هذا كثير جدا في كلام العربي يعني وهو يعني يعني لا يطرد ولكنه يعني سماعي لا يقاس عليه المراد يا اخوان المقصود ماذا ان المصدر يدل على ذات الحدث المصدر خطاب أو أي مصدر هو في الحقيقة يدل على ذه الحدث ولكنه لما يستعمل بمعنى اسم المفعول أي بمعنى المخاطب به هنا لا يدل على الحدث وإنما على ما ينتد عن الحدث وذلك يعني مثل كلمة لفظ مثلا كلمة لفظ يعني في قولك هذا لفظ فلان هذا لفظ فلان يعني لفظ هذه مصدر لفظ هذه مصدر أنهم يقولون هذا لفظ فلان يطلقها العرب يريدون بها ما ينتج عنها من كلمات وعبارات لا ذات الحدث المكتنف في قولنا لفظ الفلان الذي هو فعل اللافظ أي تحريكه للسانه وفمه وفمه يعني وشفتيه وخروج الهواء من فيه يعني مقطعا وكذا ليس المقصود هذا ولكن المقصود هو ناتج الفعل لا ذات الفعل فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول وكذلك هنا المقصود هو المراد يعني المراد هو الناتج من الخطاب لا ذات الخطاب يعني هذا هو معنى كلامه هنا طيب يقول ماذا نقل عن, عن, عن المقدمات يقول المراد بالخطاب هنا المخاطب به من اطلاق المصدر على اسم نفرول هذه الان صارت واضحة قال واضافة الخطاب الى الله تعالى واضافة الخطاب الى الله تعالى تخرج خطاب غيره نعم يعني هو قال خطاب الله سبحانه وتعالى فهو اذا مختص بانه خطاب الله فقط دون دونه اسمه العولي هنا هو الوجوب يعني لا هو إسماعيل اسمه العولي هنا ما ما يحتويه الخطاب ما يحتويه الخطاب من معانين يعني أوامر ونواهي وكذا ليس الوجوب والتحريم الوجوب التحريم هذا الحكم المستفاد من الأمر أو من النهي يا أبا إسماعيل الوجوب هو الحكم المستفاد من الأمر والتحريم هو الحكم المستفاد من النهي يعني المراد ذات الأوامر والنواهي التي خطب بها الانسان واضح يا اسماعيل طيب توقفنا نعم طيب قلنا ماذا شرحنا معنى يعني قوله المراد بالخطاب هو المخاطب به نعم يقول ماذا يقول نعم نقرا يا اخوان يقول نعم. قال وإضافة الخطاب إلى الله تعالى قال تخرج خطاب غيره كالملوك والآباء والأمهات والمشايخ وبالجملة يخرج بهذا القيد خطاب من سوى الله تعالى من الملائكة والإنس والجن فلا يسمى خطاب هؤلاء كلهم حكما شرعيا وإنما سمي خطاب الرسل بالتكاليف حكما شرعيا لأنهم مبلغون عن الله تعالى معصومون في تبليغهم من الكذب عمدا وسهوا يعني أن الرسل خطابهم في الحقيقة ليس من أنفسهم وإنما هم فقط مبلغون عن الله فهو خطاب الله في النهاية وغير خطاب الله لا يسمى سواء كان مباشرا أو بواسطة لا يسمى لا يسقما يعني فهو خطاب الله تعالى يعني خطاب يعني خطاب الرسل يعني هو قال يعني ذكر معصومون هذه معصومون في تبليغهم من الكذب وكذا هذه ذكرها يعني لأننا نستفيد من عصمتهم وقوع الثقة مطلقة في كونه خطاب الله تعالى لأن الرسل إنما هم مبلغون عن ربهم فقط ولا يزيدون أو ينقصون في ذلك الذي يبلغونه لأنهم معصومون فصح إذا أن يضاف إلى الشارع ويعد خطابهم خطابا شرعيا أيضا نعم هذا يعني هذا هو معنى معنى كلامه طيب يقول ماذا نعم آه... طيب يقول نعم يقول سبحان الله نعم قال آه... نعم وقوله المتعلق بأفعال المكلفين هذا كله نقل عن المقدمات يعني خطاء الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين هذا هو تعريف الحكم فقال قوله المتعلق بأفعال المكلفين في تعريفنا للحكم الشرعي يخرج أربعة أشياء يخرج ماذا؟ قال يخرج الأول خطابه تعالى المتعلق بذاته العلية نحو لا إله إلا الله يعني عندما نقول خطاب الله تعالى هذا يدخل فيه كل ما قد خاطب الله به البشر ثم عندما نقول المتعلق بفعل المكلفين هذا قيد تخرج به جملة أشياء هو الآن سيذكرها قال الأول خطابه تعالى المتعلق بذاته العالية لأنها يعني قلنا الحكمة هو الخطاب المتعلق بفعل مكلفين فإذا أي خطاب يأتي بغير يعني متعلقاً بغير فعل مكلفين لا يسمى حكما ما هو الأول قال الأول خطابه تعالى لا يسمى حكماً شرعيا الأول قال هو خطابه تعالى المتعلق بذاته العالية نحو لا إله إلا الله هذا يسمى حكما عقائديا هذا يسمى حكما عقائديا ليس حكما يعني فقهيا خطابه تعالى المتعلق بذاته العلية نحو لا إله إلا الله يعني فعلا أنه لا مثلا لا إله لا هو الملك القدوس السلام كما قلت قلنا الآية بالأمس يعني فهذا لا يسمى يخرج عن تعريف الحكم الشرعي نعم الثاني قال الخطاب المتعلق بفعله نحو الله خالق كل شيء يعني بفعله هو لا بفعل المكلفين سبحانه وتعالى فقول الله الله خالق كل شيء هذا يعني متعلق بفعل وهو الخلق وهو فعل الله سبحانه وتعالى فيخرج عن حقيقة الخطاب للمكلفين بأفعالهم فلا يكون إذن الحكم قال الثالث الخطاب المتعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال فهذا أيضا لا يسمى حكما شرعيا لأنه غير متعلق بأفعال المكلفين نعم واضح ان شاء الله طيب الرابع الخطاب المتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني هذا متعلق بنفس تصوير الناس يعني بذات المكلف فلا يكون خطابا الخطاب به حكما شرعيا. هذا المتعلق بذات المكلفين يشمل أيضا ما هو حكاية لما وقع لذواتهم أيضا. يعني ليس فقط تصوير ذواتهم خلق ذواتهم، بل أيضا يشمل الحكاية والإخبار عما وقع لذواتهم من أفعال وأحداث. ويعني قصص يعني كقصص الأنبياء والأموم السابقة التي هي مذكورة في القرآن هذا كله يتعلق بذوات المكلفين من حيث أفعالها وذهابها وإيابها وما حدث لها يعني وموتها وحياتها وكذا هذا لا يسمى لا يسمى الخطاب هذا حكم شرعي لأن الحكم الشرعي هو المتعلق بأفعال المكلفين فقط يعني بأفعال المكلفين آه فقط آه نعم نعم هو طبعا يعني كل ما جاء في القرآن نحن مكلفون بالإيمان به فمن من حيث أننا يعني مكلفون بالإيمان به وبالإيمان بأنه حق من الله سبحانه وتعالى هذا خطاب شرعي ولكن الذكاء الذي يعني نؤمن به فيه أشياء فيها خطاب لا يتعلق بأفعالنا نحن لا يطلو منا فعلا ولا يفو منا تركا فهذا لا يسمى خطابا لا يسمى حكما شرعيا هذا خطاب من الله ولكنه لا يسمى حكما شرعيا لأنه لا يتعلق بأفعالنا واضح لا يعني تكليفنا بالإيمان بتلك الأمور ليس لمجرد يعني أنها يعني يعني يعني جاءت هكذا لكن جاء من جملة الأمر بالإيمان بكل ما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هكذا قاله الله سبحانه وتعالى آمن الرسول يا معي صوت واضح أو انقطع هل صوت واضح نعم يعني قال الله سبحانه وتعالى آمن آمن الله آمن الرسول وما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان بالكتب وما جاء في الكتب مطلوب على الجملة فكل ما جاء في القرآن يجب الإيمان به نحن هذا هذا خطأ وتكليف يا حسام نعم يا هذا خطاب تكليف آمن الله امن الرسول بما انزل اليهم ربهم ان هذا خطاب تكليف بالإيمان بما جاء في القرآني طيب ما جاء نفسه فيه خطايانا وأفعالهم وكذا هل هذا خطاب تكليف لا ليس خطاب تكليف هذا خطاب يعني هذا خطاب يحكي قصصا للعبرة والتذكار وأخذ الفوائد فلا يسمى هذا حكما في الشرع الحكم هو ما جاء متعلقا بفعل المكلف من طلب أو نهي واضح يا حسام طيب خير إن شاء الله طيب. نعم. يقول الرابع الخطاب المتعلق بذوات المكلفين نحوه ولقد خلقناكم ثم صورناكم قال والمراد بفعل المكلف ما يصدر منه ليشمل القول والنية نعم قم قلنا سابقا الفعل يشمل الفعل القولي ويشمل الفعل القلبي, يشمل الفعل القلبي يعني عندما نقول خطاب الله تعالى المتعلق الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أفعال المكلفين هذا فعل المكلف ليس المراد فقط يعني مشيه وجلوسه وقعوده وبطشه وهكذا وتناوله الأشياء لا ليس المراد هذا فقط ولكن المراد أيضا الفعل القولي والفعل النفسي او القلبي الفعل القولي هو القول الكلام يعني هذا أيضا يشمله قولنا أفعال المكلفين ويدخل في أفعال المكلفين أيضا النية يشيدخل فيها أيضا النية يعني ليس منجرد الافعال الظاهر الجوارح القول كما قلنا هو فعل اللسان والنية هي فعل القلب يعني واضح ان شاء الله ليس فيه شيء نعم طيب نعم انتهى أي انتهى الج... النقل على المقدمات نعم يقول ميارة زاد في جمع الجوامع, جمع الجوامع لامام السبكي بشرحه المحلي قال زاد في جمع الجوامع بعد قوله المتعلق بفعل المكلف يعني الحكم هو الخطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف زاد بعد قوله المتعلق بفعل المكلف قال من حيث إنه مكلف من حيث إنه ماذا مكلف طيب يعني ما معنى من حيث إنه مكلف يا إخوان هذه ذكرناها بالأمس نذكرها اليوم أيضا يعني من حيث إنه مكلف أي من حيث أنه ماذا ملزم ما فيه كلفة من حيث أنه ملزم ما فيه مكلف يعني أنه ألزم ما فيه كلفة وقع عليه التكليف أي وقع عليه الزام ما فيه كلفة هذا يتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره يعني كالنية وغير النية يعني الإمام بالله وكذا ويتناول أيضا الفعل القولي كتكبير الاحرام وقول الله أقوى في أثمان الصلوات يعني هذا فعل قولي يعني فهذا يعني نعم ويتناول أيضا الكفية إخوان يعني قولنا سبحان الله قولنا فعل هذا أيضا يتناول الكف يا إخوان لأن يعني من حيث أنه مكلف الكف فيه كلفة التف عن شيء فيه كلفة على الإنسان الذي يطلب منه الكف فهو أيضا يدخل في ذلك المكلف من هو يعني قال من حيث أنه مكلف من حيث أنه مكلف يعني من حيث أنه يصح أن يكلف لا لا لا باعتبار أي أي صفة أخرى له طيب المكلف من هو المكلف هو يا إخوان هو البالغ والعاقل المكلف هو البالغ العاقل هو البالغ والعاقل المكلف هو البالغ والعاقل لا يوجد خطاب يعني في الراجح من أقوال الأصوليين أنه لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل طيب ها هنا تظهر مسألة ها هنا تأتي مسألة يا إخوان الصبي والمجنون هل يتعلق بهما الخطاب او لا يتعلق بهما الخطاب الصبي والمجنون يعني مثلا يعني إن, إن, إن, ان اتلف الصبي او المجنون مالا فيجب ضمان ذلك المتلف فهل تعلق الخطاب تعلق الخطاب بهما هما او, أو هو أو أو ليس متعلقا بهما ها هنا هذه مسألة يعني فيها خلاف فيها خلاف آه بين آه بين الاصوليين يا اخوان وبين الفقهاء يعني ولي الصبي وولي المجنوني مخاطب بأن يؤدي مثلا ما وجب في مالهما من الزكاة التي يقوم عليها يعني الم الذي يقوم عليه هو مخاطب بأن يؤدي ما في مالهما من الزكاة نعم هذا رأيي أريد نعم وأيضا ولي الصبي وولي المجنون مخاطب بضمان المتلف من قبلهما وذلك أيضا كما يخاطب صاحب البهيمة يعني صاحب البهيمة يخاطب بأن يضمن ما أتلفته بهيمته لماذا لأنه فرط في حفظها لذلك ننزل فعلها لأنه فرط في حفظها ننزل فعلها في هذه الحال ماذا منزلة منزلة فعله هو فنزيمه بأن يغرم ما قد أتلفه فهذا يعني هذا كهذه يعني على الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا تعلق بهما هم يعني ليس الوجوب عليهم ولكن الوجوب على وليهما على ولي الصبي والمجنون لأنهما ليس عاقلين طيب تأتي مسألة أخرى تأتي مسألة أخرى وهي آه يعني آه صلاة الصبي يا إخوان صلاة الصبي الذي يصلي وهو عمره ثمان سنين أو تسعة سنين أو عشر سنين يعني هل هل هو يثاب عليها أو لا يثاب عليها الصحيح أنه يثاب عليها طيب كيف يثاب عليها وهو ليس ليس مكلفا هو غير غير غير بالغ هو ربما يكون عاقلا لكنه غير بالغ فقد فر شرط البلوغ فكيف يكون مثابا عليها وهو غير مكلف. طيب قالوا يعني قالوا أن يعني صحة عبادة الصبي آه كصلاته آه المثاب عليها آه يعني آه يعني ليس يعني لأنه يعني مأمور بها يعني ليس لأنه قد أمر بأذى الصلاة ليست هي لم يخاطب بأذى الصلاة ليست واجبة عليه كالبالغ يعني ولكن أنه أمر بها فقط ليعتادها. فلا يتركها بعد بلوغها قال قال البعض أنه من هذه الناحية لا, لا, لا يثاب البعض قالوا أنه لا يثاب البعض قالوا أنه لا يثاب على هذه الصلوات ولكن الراجح أنه يؤجر عليها الراجح أنه يؤجر على هذه الصلوات وهذا يفهم من حديث المرأة التي رفعت غلاما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حين الحج. وهذا في صيحة البخاري وفي موطئ الإمام مالك يعني أنها رفع غلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني ألي هذا حج وهو غلام صغير رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لها نعم ولك أجر ولك أجر فأبى قال قوله ولك أجر يعني استفاد أنه هو أيضا له أجر أبى قال لا هذا لا يشمل ذلك هذا لا يشمل ذلك وأن قوله لك أجر ليس أجر يعني حجته هو لأنه غير مكلف بها أصلا وإنما أجر معونتك له على الحج يعني هذا قاله الإمام الباجي في شرح هذا الحديث الموطأ.الحاجة للمسألة المسألة فيها كلام كثير يعني.وأيضا يعني حتى ليس الخطاب يتعلق بفئ من تعلق الخطاب فعلي كل بالغ وعاقل.لأن يعني هناك بالغ عاقل لا لا يخاطب يعني مثل من مثل يعني الغافل الغافل أو المكرة أو الملجأ هؤلاء لا لا لا يخاطبونه. وينتفى الخطاء في حقهم طيب إحنا المسألة يعني لن, لن, لن أسطرد فيها الآن سنأتي على ذكرها في أثناء الشرح إن شاء الله لأنه هو سيذكرها أيضا في أثناء الكلام ربما نوضحها أكثر إن شاء الله أثناء الكلام نعم طيب يقول نعم يقول زاد في جمع الجوامع بعد قوله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف قال المحلي أي شارح جمع الجوامع أخرج به أخرج بماذا؟ أخرج بقوله من حيث إنه مكلف اخرج به مدلوله وما تعملون ابو اسماعيل هل يقول هل يصح على قول من يعرف الخطاب بانه الكلام الذي يقصد به من هو لا ما هو يا يا يا ابا اسماعيل لا لا ما هو ليس ليس ليس ليس الخلافو ليس الخلافو في هذا ليس الخلاف في أنه يعني سيفهم ما هو ممكن يكون طفل ويفهم يا بسماعيد اسماعيل ما هو ما مقصود بالإفهم مقصود أنه يعني أن يفهم أن الله قد أوجب عليه هذا الشيء يعني تقول له الله قلك يعني روح صلي خلاص هو يعني حيفهم أن الله قد أوجب عليه هذا الشيء هذا يفهمه الصغير آه يعني آه شرط تعلق الخطاب به أن يكون هو يعني تحقق أنه خطاب تحقق أنه خطاب ولكن شرط تعلقه به وإلزامه به أن يكون مكلفا أن يكون بالغا وعاقلا يكون بالغا وعاقلا هذا مبحث يا أبا إسماعيل وهذا مبحث يعني هذا بحث في ذاتية الخطاب نفسه هل يسمى كلام الله في الأزل خطابا أو لا وبناء عليه هل يسمى حكما أو لا هذا ابتداء ثم بعد أن تحققنا هل يسمى خطابا أو غير خطاب بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى وإلى كينون أخرى وهي في بمن يتعلق بمن يتعلق هذا تعلق وهذا بحث في حقيقة الخطاب هذا بحث وهذا بحث يا باسمعيل مختلف الان نعم طيب يقول ماذا يقول ناقل عن جاء المحلي جلال المحلي قال بعد أن قال من حيث انه مكلف قال المحلي أخرج به مدلوله وما تعملون اخرج به مدلوله وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون طيب لماذا يعني ما معنى هذا الكلام يعني قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب من الله لعباده وهو خطاب متعلق بأفعالهم متعلق يعني هذا الخطاب ماذا يتناول يتناول أن الله خلقنا وأفعالنا فهو إذن يتناول وأفعالنا فهو متعلق بأفعالنا فهل هذا يسمى حكما شرعيا قال لا لأن الحكم الشرعي قلنا أنه متعلق بأفعال المكلفين قال من حيث أنهم مكلفين أو بفعل المكلف من حيث أنه مكلف لا من حيث أنه فعل مجرد من حيث أنه مكلف يعني من حيث أنه يصح تكليفه بالفعل فال ال, -ال, -ال هنا هو للتكليف الملاحظة هنا هو للتكليف قال لذلك قال المحلي أخرج به مدلولا وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فقال فإنهم متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله سبحانه وتعالى ليس من حيث من حيث أنه مكلف بهذا الفعل واضحة يا اخوان إن شاء الله إن شاء الله هذه يعني تكون واضحة يعني واضحة إن شاء الله نعم واضحة نعم واضحة إن شاء الله نعم طيب خير نواصل إذا طيب فقال فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله من حيث أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى يعني ليس من حيث أنه مكلف به نعم طيب قال وقال قبله أي وقال الجلال المحلي قبل هذا الموضوع يعني وتعلق خطابه تعالى بفعل المكلف إما تعلقا معنويا والله لا يحضرني شيء أبي إسماعيل لا يحضرني شيء ربما يكون هناك غيرها يعني لا أدري صراحة ولكن لا يحضرني شيء الآن لا يحضرني في هذا شيء أبي إسماعيل يعني للأسف يعني لا يحضرني فيه شيء ربما يكون هناك غيرها لا أدري والله نعم طيب طيب الصوت هذا يا اخوان طيب حصل انقطاع نعم واضح طيب خير الحمد لله أنا عندما أرى الشاشة يعني لا يتحرك أقول ربما حصل حصل انقطاع خير ان شاء الله طيب طيب خير ان شاء الله مفهوم نعم آه... نعم أين كنا نعم وقال قبله أي قال الجهل المحلي قبل هذا الموضع وتعلق خطابه تعالى بفعل المكلف وتعلق خطاب الله تعالى بفعل المكلف قال إما تعلقا معنويا يعني معنوياً يعني صلوحيا يا إخوان معنويا بمعنى صلوحيا هي ها هنا بمعنى صلوحيا قال إما تعلقا معنويا قبل وجوده أي قبل وجود المكلف وتنجيزيا بعد وجوده يعني بعد البعثة إذا لا حكم قبلها هذا هذا من الجلال المحلي على قول من قال أن الخطابة لا يسمى كلام الله لا يسمى آه يعني آه خطابا حقيقه في الأزل فان سميناه خطابا فانه يكون من باب التعلق الصلوحي يعني هو يعني في الأزل يتعلق صلوحيا الله يخاطر في الأزل ما لم يوجد فيتعلق صلوحيا بهم فلما عند وجودهم في لفة وجودهم يتعلق بهم تعلقا تنجيزيا الأمر واضح إن شاء الله في هذه. قال ماذا قال وتنجيزيا بعد وجوده قال بعد البحثة بعد البحثة قال إذ لا حكم قبلها أي لا حكم لا حكم قبل البحثة وهذا يعني على مذهب السادة الأشاعرة من أن التحسين والتقبيح شرعيين لا عقليين فلا حكم لشيء عندنا نحن الأشاعرة قبل ورود الشرع به وهذا قد خالفتنا فيه المعتزلة. وخله فيه أيضا الرافضة والزيدية وبقية الفرق المبتدة التي أصولها كلها أبنية على أصول المعتزلة بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين فعند كل هؤلاء أن الحسن والقبح يحكم به أو يحكم به العقل لما في ذات الفعل من مصلحة يتوهمها العقل أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله فالفعل هو لذاته قبيح أو حسن ثم بعد ذلك يدعوه تحسين الله له أو تقبيحه معنى كلامهم أنه يعني يدرك العقل ذلك بالضرورة يعني كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وهو كذا يعني وقد يدركه أيضا بالنظر كحسن الكذب النافع يقولون أو قبح الصدق الضار يعني صدق هو نافع في ظاهره ولكنه قد يكون ضارا فيكون قبيحا هذا بالنظر ثم بعد ذلك بعد أن يدرك العقل هذا الشيء يجيء الشرع ليؤكد ذلك هذا عند المعتزلة ومن تابعهم من الفرق الأخرى التابع لهم يجيء الشر بعد ذلك ليؤكد ذلك وأحيانا يعني المسألة فيها تفاصيل يعني عندهم المسألة فيها تفاصيل لا نصيروا فيها المهم أن هذا على أصولنا نحن لا على أصولي لا على أصولي ال المعتزلة نعم طيب يحسن يا إخوان أن نقيد قوله بعد البحث هذا باشتراط استكمال بقية شروط التكليف يعني لا يكفي فقط أن نقول بعد البحث لا قبلها لأنه قد يكون بعد البحث ولكنه لم يصله التكليف يعني لم يصله الأمر والنهي على وجهه فيحسن أن نقيد قوله يعني بعد البحث باشتراط استكمال بقية شروط التكليف كالعلم بالبحثة وبلوغ الأحكام له يعني من كان موجودا بعد البحثة ولكنه لم يعلم بالبحثة أو لم تبلغ الأحكام لا يكون مكلفا بها ذلك مثلا كالذي يعيش مثلا في طرف نائم الأرض أو, أو في شاهق فوق جبل هكذا أو الذي بلغته مثلا بعض الحكام لم يبلغه بعضها الآخر يعني بلغه مثلا أن الخمر كان حلالا ثم انقطع عنه توصيل الآيات إليه فانقطع عن الناس وبقي على ذلك يظنها حلالا قبل أن تحرم فهذا هذا لا يؤاخذ بما لم يبلغه هذا لا يؤاخذ بما لم يبلغه نعم طيب فهذا يعني هو معنى كلام الجال المحلي إجمالا نعم انتهى قال النقل عن الجاهل المحلي يقول الشيخ ميار ثم قال في شرح المقدمات يعود مرة أخرى المقدمات ثم قال في شرح المقدمات والمكلف هو البالغ العاقل هذه قد شرحناها المكلف هو البالغ العاقل وقد سبق لنا يا إخوان أن تناولنا يعني علامات البلوغ عند الرجال والنساء ويعني اعتبارها وكذا يعني قد تناولناها سابقا نعم قال نعم قال في شرح المقدمات والمكلف والبالغ العاقل قال ومن هنا يعلم أن الصبي لا يتعلق به حكم نعم هو الآن سيدخل في هذه النسأle التي عشرنا إليها سابقا ليفصل فيها نعم يعني ينقلها عن السنوسي قال ومن هنا يعلم أن الصبي لا يتعلق به حكم لا يتعلق به حكم لأنه اشترطنا أن يكون المكلف والمخاطب بخطاب الله هو البالغ العاقل فهو عاقل ولكنه غير بالغ هو عاقل ولكنه غير بالغ فقال لهذا قال نعم وقال من هنا يعلم أن الصبية لا يتعلق به حكم يقول هكذا قيل يعني هو لديه الوجهة نظر في هذا الموضوع يعني هو يقوله هو يقول أن هذا رأي الجمهور طبعا هذا رأي الجمهور أن الصبية لا يتعلق به الحكم قال هكذا قيل قال وانظر هذا يعني ابحث في هذه المسألة هو يعني يحث من يقرأ أن يبحث في هذه المسألة قال وانظر هذا مع ما ذكر في الأصول آه يعني آه يبحث في هذه المسألة مع استحضار ما قد ذكر في الأصول هذا مع الكلام مع ما ذكر في الأصول من الخلاف في الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا يعني هذه مسألة في الأصول يا إخوان في وصول فقه يعنون لها هكذا هل الأمر بالأمر أمر او هو ليس بأمر أمر بالشيء أو ليس بأمر هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء أو ليس بأمر يعني عندما مثلا تقول لشخص إمر تقول لعمر اأمر زيد أن يأتي مثلا هل أمرك لعمر يعد أمرا لزيد أيضا أو ليس أمرا لزيد يعني هل يتعدى الأمر إلى زيد أيضا لأنك أمرت عمرا أن يأمره أو ليس أمرك لعمر أمر لزيد فإن لم يطيع زيد الأمر لا يكون قد عصاك ولكنه قد عصى قد عصى عمر يعني هذه المسألة فيها بعض الخلاف في أصول الفقه فهو يقول ابحث في هذه المسألة في مثال تكليف الصبيان مستحضرا في ذلك ما أتى من خلاف الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ يعني هذا لماذا قاله؟ يعني هو يشير إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في آآ في, آآ في في في, في حق الصبيان ومرهم عليها في الصلاة يعني ومرهم عليها لسبب وضربهم عليها العشر يعني ضربهم عليها العشر او قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يستحيهم الذين يعني في آية الاستئذان في صورة البقرة تقريبا والنساء ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات نعم هكذا الآية صحيح ليسنكم الذين هل, هل من معيني يا أخوان الآية والذين لم يبلغوا الحلم ثلاثة مرات من قبل صلاة العشاء وضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء وحينه ضمون ااا ومن ق من بعد صلاة العشاء من قبل طلوع الفجر نعم نعم عفوا من قبل طلوع الفجر وحين ضمون ثالثكم الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء نعم ثلاثة أوراقني لكم نعم فهذا خطاب لل نعم ثلاثة نعم جزاك الله خيرا يا يا نعم نعم جزاك الله خيرا يا يا مؤمن نعم هذا خطاب للأولياء أن يأمرها هؤلاء أن يأمر الصبيان الصغار صغار ااا يعمروا الصبيان الصغار، فهل هذا الخطاب يعني هل هو الأمر لهؤلاء الأولياء أمر للصبيان وكذلك مرؤهم عليها لسبع ضربهم عليها لعشر، هل هو أمر أيضا للصبيان؟ هل هو أيضا أمر للصبيان أو ليس أمر أو ليس أمر للصبيان؟ هذه هي المسألة يعني هو يشير إلى هذه. يقول يقول سنوسي الذي ينقل عنه فإن قيل ليس امرا به اي ان رجحنا آه آه القول بان الامر بالشيء الامر بالامر بالشيء ليس امرا به فان قيل ليس امرا به يبقى الصبيان لم يامرهم الشرع لان الامر لأوليائهم يبقى الصبيان لم يامرهم الشرع فالمتعلق بهم ليس حكم الشرعي بل حكم أوليائهم فالمتعلق بهم ليس حكم الشرع بل حكم بالحكم بل حكم بالحكم اوليائهم بل حكم هذا حال. قال وإن قلنا إنه أمر به، أي الأمر بالأمر بشيء أمر بالشي أيضا ويقولنا إنه أمر به، فالأقرب أن الصبيان مكلفون من الشرع بمثل هذا. هو يبدو أن السنوسي يميل إلى هذا الشيء، إلى أن الصبيان مكلفون. يبدو أن السنوسي من كلامه هذا يميل إلى, إلى أن الصبيان مكلفون. قال فالأقرب أن الصبيان مكلفون من الشرع بمثل هذا الأمر. يعني أن الصلاة تصير في حقهم. مكلفا بها يصير, يصير مكلفا بالصلاة ويصير مكلفا بمثلا الاستئذان فيكون مكلفا فهذا يشكل مع قولنا أن المكلف هو البالغ العاقل لأنه هنا إذن يصح تكليف من لم يبلغ يصح تكليف من لم يبلغ نعم يقول وإن قلنا إنه أمر به فالاقرب أن الصبيان مكلفون من الشرع بمثل هذا الأمر بمثل هذا الأمر نعم طيب يعني يقول ماذا ايضا يقول اذا كان الندب تكليفا واذا كان الندب تكليفا في حق البالغين على قول آه يعني اصلا كون الندب تكليفا او لا هذا فيه خلاف يعني بعضهم قال لا يكون تكليفا الا الواجب او بعضهم قال الندب تكليف نعم يعني هو يشير لهذا الخلاف نعم قال وإذا كان الندب تكليفا في حق البالغين على قول مع انه لا يلحق بتركه عقوبة شرعيه لا في الدنيا ولا في الاخره يعني لا في الندب من فعله يؤجر ولكن من لم لم يفعله لا يأثم ولا يعني ليس عليه شيء في الاخره وليس عليه شيء في الدنيا ليس عليه عقوبة لا دنيوية ولا اخرويه قال ان كان الندب يعد تكليفا مع أنه ليس فيه عقوبة لا دنيوية ولا شرعية قال ماذا قال فأمر الصبيان بالصلاة أقرب لأن يكون تكليفا قال لماذا لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرعي في الدنيا لأنهم يضربون يضربون على ترك الصلاة هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ضربهم عليها لعشر فهم يضربون على ترك الصلاة فهذا عقاب على ترك الصلاة فهو يعني يقيس قياسا فيقول إن كان الندب مع أنه لا عقوبة فيه يعد تكليفا فإذا أمر الصبيان بالصلاه مع عقابهم على تركها، إذن هو أولى بأن يكون تكليفا، لأن فيه عقوبة، لأن فيه عقوبة، هذا معنى كلامه. قال: فأمر الصبيان بالصلاة أقرب لأن يكون تكليفا لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرع في الدنيا. هذا في من بلغ منهم عشر سنين، ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة منه كالمندوب في حق من بلغ. يعني عنده أن الذي يبلغ عشر سنين تصير الصلاة في حقه واجبة، والذي لم يبلغها يصير في حقه كالمندوب في حق في حق من بلغ. وهو تكليف قال يعني أنه يبدو أن هذا تكليف أيضا يعني سواء قلنا في حق سبع سنين أو عشر سنين يصير تكليف إلا هذا يصير مندوبا وهذا يصير واجبا قال وهو تكليف قال اللهم ماذا؟ قال اللهم إلا أن يوجد إجماع على أن البلوغة شرط في التكليف انظر ذلك يعني المسألة هي محل بحث عنده ولكنه يميل إلى أن الصغير الصبي مكلف بالصلاة طيب يعني نحن يعني نناقش هذا الشيء يعني هو يقول الصبيان مكلفون في الشرع بمثل هذا الأمر يعني في مثل قوله سبحانه وتعالى كما قلناه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين مالكت أيمانكم والذين لم يبلغوا يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم طيب ليس عليكم ولا عليهم جناح نعم، فقال ليس عليهم جناح ايضا يعني، فكأنه عليهم جناح هم فعلوا غير ذلك، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وضربهم عليها لعشر، يعني أنا العنص لكم هذا الكلام يعني هو يقول يعني فعلى الأمر، فعلى أن الأمر بالأمر بشيء أمر بشيء أو عفنا على أن الأمر بالأمر, بالأمر بالشيء ليس أمر به يكون الخطاب في الأولي في قوله الذين آمنوا يستأذنهم الذين ملكت أيمانكم يكون الخطاب في الأولي للاولياء فقط، وأوجب على الأولياء لا على الأطفال، أوجب على الأولياء أن ماذا؟ أن أن يعلم الأطفال الاستئذان، وكذا يعني في الثاني يضربهم عليها العشر يكون الخطاب للأولياء فقط، موجبا عليهم أن يعلم الصغار الصلاة ويضربهم عليها العشر، فالإجابة إذن للأولياء ليس الصغار. يعني في الأول يجب على الأولياء أن يعلموا أطفالهم الاستئذان وفي الثاني يجب عليهم أن يعلموا أولادهم الصلاة وأن يضربوهم عليها لعشر طيب الصوت مسموع يا إخوان هل صوت مسموع طيب خير إن شاء الله طيب هذا النقل يا إخوان من المقدمات واضح يا إخوان واضح هذا النقل من مقدمات المسألة يعني ربما نوضحها زيادة لكن هل الـ الـ الـ هذا النقل من المقدمات واضح الآن طيب خير إن شاء الله نعم طيب فنقرأ امر اخرى يعني قال في المقدمات نقرأ الجزء الأخير قال فإن قيل ليس أمره نعم, نعم نقرأ الجزء الأخير يا إخوان نعم يقول فأمر السبيان بالصلاة أقرب لأن يكون تكليفا لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرع في الدنيا هذا في من بلغ منهم عشر سنين ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة في منه كان مندوب في حق من بلغ وهو تكليف اللهم يعني أن المندوب أيضا تكليف اللهم إلا أن يوجد إجمع على أن البلوغ شرط في التكليف انظر ذلك طيب يعني هذا إن شاء الله الآن يكون واضحا طيب يقول وقال المحلي ينقل الآن عن المحلي يقول نعم يقول وقال المحلي جمع الجوامع وقال المحلي في شرح جمع الجوامع ولا يتعلق خطاب بفعل غير البالغ العاقل ولا يتعلق خطاب يعني هذا الآن بعد أن نقل عن المقدمات هو الآن ينقل عن الجلال المحلي من شرح جمع الجوامع يقول وقال المحلي في شرح جمع الجوامع وقال المحلي في شرح جمع الجوامع ولا يتعلق الخطاب بفعل غير البالغ العاقل يعني هو بعد النقل نقل وجهة نظر السنوسي في هذه المسألة هو ينقل وجهة نظر الإمام المحلي الذي هو رأي الجمهور الذي سينقله الآن عن الإمام المحلي في هذه المسألة يا إخوان هو رأي الجمهور أنه لا يتعلق الخطاب بغير بغير ماذا بغير البالغ العاقل نعم طيب خير ان شاء الله طيب نواصل يا إخوان قال نعم قال ماذا قا يقول الآن عن الإمام الجهال المحلي يقول قال المحلي في شرح جمع الجوامع ولا يتعلق الخطاب البالغ العاقل هذا الذي ينقله الآن عن الجهال المحلي يا إخوان هو رأي الجمهور هو رأي الجمهور في هذه المسألة أنه لا يتعلق الخطاب يعني هو كأن الإمام السنوسي قد مال إلى قد مال إلى أن الصغير غير البالغ قد يعني يتعلق به الخطاب ويكلف فهو الآن ينقل عن الجهل المحلي شيئا يعني أنه هو هذا رأي الجمهور يقول ماذا قال المحلي في شرح جمع الجوامع ولا يتعلق خطاب بفعل غير البالغ العاقل لا يتعلق خطاب بفعل غير البالغ العاقل يعني أنه لا يتعلق أبدا طيب يقول نعم نواصل إخوان نعم وقال محلي في شرح جمع الجوامع ولا يتعلق الخطاب بغير بفعل غير البالغ العاقل هذا هذا هو الراجح من عند الأصوليين والفقهاء أنه لا يتعلق الخطاب بغير فعل البالغ العاقل نعم قال ولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء مواجب في ما له ما منه أي يعني وما منه يعني من ال من الخطاب يعني يسوي الخطاب كالزكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفه حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله يعني هذا يعني كما سبق وأشرنا إليه أنه يعني يعني أن كما أن البهيمة كما أن البهيمة يعني غير مكلفة ومع ذلك فإن صاحبها يعني ليس ليس الضمان أو ليس العقاب أو كذا هو لمجرد التكليف يعني كما أن البهيمة غير مكلفة ومع ذلك فإن صاحبها مخاطب بضمان ما أتلفه لتنزل فعلها محل فعله فكذلك الصبي غير مكلف كذلك الصبي غير مكلف يعني إن كانت البهيمة يضمن ما أتلفه وهي يعني لا تعي تماما ففصبي من باب كذلك الصبي غير مكلف ومع ذلك فإن وليه مخاطب من قبل الشريعة بأفعاله يعني الولي هو المخاطب ليس الصبي الولي هو الوري هو المخاطب وليس الصبي هو المعرفة الصارفاته وليس الصبي هو المخاطب نعم يقول كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفه حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله، فيعني في يحاسب عليه. قال وصحة عبادة الصبي، وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه مثاب عليهما. يعني ها هو كأنه يرد على ما يرد على ما يعني يحاول السنوسي أن يستدل به. وهو يقول يعني أن يعني الصبي يضرب ويثاب، فهذا يدل على أنه مكلف. فهو هنا يحاول أن يوجه هذا الأمر. فيقول صحة عبادة الصبي. ك صلاته وصوامه هذا هذه أمثلة للعبادات التي يثاب عليها الصبي التي يثاب عليها الصبي على قول الجمهور الجمهور يقولون أن الصبي عندما يصل قبل بلوغه فإنه يثاب على صلاته وعندنا نحن يعني هذا على مذهب الشافعية يا إخوان يعني قوله صحة عبادة الصبي كصلاته وصيامه المثاب عليها هذا عند الشافعية عند المالكيين عندنا نحن لا يثاب على الصوم يثاب على الصلاة عند المالكيين أنه يثاب على الصلاة فقط لأنها يعني تتكرر لتكرارها على الدوام فهي فيها مشقة بخلاف الصوم لأنه يأتي مرة واحدة يعني معنى كلام الشيخ الذي سيأتي الشيخ المحلي أن عبادة الصبي الصلاة على قول المالكية والصيام على قول المالكية وعلى قول الشافعية المعنى أنه في حقه كالمندوب كل مندوب ليس مندوبين يعني سيأتي كلام الشيخ الآن أنا أشرحه الآن قبل أن يأتي المعنى في ح أنها في حق الصبي الغير مكلف كالمندوب يعني تشبه المندوبة لا أنهما مندوبين في نفسه يعني في أنفسهما ل يعني لعدم تعلق الخطاب به أصلا يعني وإنما هما يعني عند الشافعية والصلاة عند المالكية كل يعني مثل المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقد يعني يعني وصف الصلاة بالصحة رغم عدم تعلق التكليف للصبي بها لأن الفعل يوصف بالصحة يعني من حيث استجماعه ما يعتبر به فعلا صحيحا في الشرع يعني يعني يكفي أن يستجمع شرائطه ليُعتبر الفعل صحيحا شرعا وإن لم يتعلق الطلب به كالمباح فليس الوصفه يعني المباح يوصف بالصحة أيضا يعني ليس ليس ليس الوصف بالصحة دليلا على أن هذا الشيء يعني قد كلف به فهو ينقل الآن كلام الجلال محلي فيقول ولي الصبي والمجنون مخاطم بأداء ما واجب في ما ما منه كذكاء وضمان المثل في كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفه حيث فرط في حظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاة وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه مثاب عليهما ليس لأنه مأمور بها كما في البالغي بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجئ والمكره ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليف العالق العاقل البالغي في بعض احواله في بعض احواله يعني هو معنى كلامه كما قلت لكم يعني هذا معناه الاجمة لان الثواب الصبي ليس لانه مكلف ولكن لانها كالمندوب في حقه هكذا قالوا في الاصول هكذا قال الجمهور في الاصول اجاب على ما اعترض به امثاب السنوسي انه ليس لانه مكلف يثاب ولكن لانه كالمندوب في حقه كالمندوب في حقي. طيب هو قال أنه ليس أنه لا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم قال مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجئ والمكره كما سيأتي ايضا يعني هو ويقول كما سيأتي يقصد في شرحه للجمع الجوامع. طيب هو قال تكليف الغافل والملجئ والمكره. الغافل شيء والملجئ شيء والمكره شيء يعني شرحها شرحها يعني ربما يطول. بعض الشيء يعني أنا وقتي سبحان الله صار طيب هذه هي إخوانا نتركها نتوقفها هنا عند ما يعني عند قوله انتهى إلى انتفاء تكليف العاقل البالغ بعض أحواله نتوقفها هنا لأن شرح الملجأ والغافل والمكره والفرق بينهما قد يأخذ بعض الوقت وأنا وقتي الآن يعني قد ضاق جدا فنتوقف توقفناها هنا عند قوله انتهى يعني سنشرح الأمر القادم إن شاء الله مسألة الغافل والملجأ والمكره هذه والفرق بينهم خير إن شاء الله. طيب نتركهم على خير أنا آسف جدا يعني كان بود أن أن قبل هذا ويكون هناك ربع ساعة وعشر دقائق للأسئلة ولكن الوقت ضاق الآن فلا صفيء إلا أن أذهب. فالعذر منكم يا إخوان نختم إن شاء الله ثم ثم الصلاة مع التسليم ما هطل الصحب على من سر ليلا يناجيك وخصنا بعظيم الفضل يا ربي ومن جاءنا وهود محبة فيك نرجو الله السلامة والعافية لنا ولكم إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب نتركهم على خير أخي حسام جزاك الله خيرا على التنبيه سأرى ما يمكن فعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته